الحين. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد اهلا وسهلا قبل ما ندخل لله والله امضي غيره توب الله على الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره صدر من نطق لله يا حبيبي عن هذا الحبيب والله مثل المعات المعور من أمر فيه الدنيا الأصوال والأفعال وفهمه أنه يتغيب فيه ما يعنيه شيئاً والأمراء متوفقون على السوق الذي لأنه فيه هناك بحق لا يحقق أنه ينتهي فيه تحصي بذلك أما الأمر الذي لا مصلحة له فيه وربما يكون فيه مضرة فلا يتم به ولا يأتي بذلك فكيرك يجب فتركه من الأمر المعقود هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فتشهدان من الموت في من الرسول ان جاءنا للاسلام السلامه في حاله حسنه اذا لا تعرض الاشياء الى تباع لا تقبل بها لا مطرحه لو كانت حقيقيه فضل ربنا عنا الله يعني الى الكم ومعنى هذا الحديث هما ما خاصوني اذن وقال كانه نقولوا علم و تعلم وتصدر عالما عاملين من الاجواد ولا ومعنى يعني حنا نتعلموا العلم و قولوا من مشى من المصادر و المطلوب والحنينه في الشك بالاهتمام بالشيء يقال انه يجب عليه ان احسن له طلبه وليس المراد انه يترك ما له من الدار هناك رغبه في حب الهوى هذا الشيء الذي لا يريدوا ذا هو قلب حقوق الشارع الاسلامي يعني لا يتقدر أن له ذهن الانسان الا الشيء الذي يناهوه ويتركه الذي يحواه يقاذوه احنا لا يوجد يا سيد الخونا قاضي الهوامر الدين وما كان هذا بالله انا بتعصي به واني اذهن تماما خانا مخالفه للدين انا سله في قلبي تحقيق المصلحه فهنا نقول ان هؤلاء انا اذهن ان حسن الاسلام يارضكم كما سبق ذكروا في الشرح حديث السديني أمين السلام اللهم السلام الكامل الممدود السلام ان ذا الكمال اجتهادنا فعلا يتخلل في اتقاء المحرمات قلنا صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلمين من يتعرض له والاسلام ابتعد تماما عن كل ذنب من المحرمات واجب السهىه والمستحبه والمكروهات وفي دليل الاقوال والاعمال وفي دليل المباحات حتى دباب ثابت بذلك أن هذا كله لا يعني المسلم إذا اتمل إسلامه وبلغ إلى درجة الأسلام ومعنى هذا أن يضع إسلام أو من لم يبلغ إسلامه درجة الحسن فلا أرادك أن يكون كيف تصرفاته من الأمور التي لا عنات له بها وليس لو فيها مصرح وعلى وهو أن يعبد الله تعالى كف كأنه يراه هذا هو الفرسان وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل هذا ما سأله عن الإسلام والإيمان والفرسان وعلى في تعريض الحسان أن تكتب الله لك أنك تراجع إلا أن تكون تراجع أنه يراجع وعلى فمن عبد الله على استحضار كربي المشاهدة للتنبيه أي على استحضار كربي الله منه وعلى أتبحث عن الإسلام من منبالك و فكل ما لا يريد سيعمل بنا امير فيه انه يتولى بالواجب المقامين يتولى من هذه المقامين يا اولمر و ترك كل مالا في مقلعه وعيرتك ما ما يستحي منه تستفاد من هذا الحديث من الفوائد ان اكثر من احسان ما له اهميته في امور الدين والدنيا ان الشيء الذي ضعني لا عن فعله من أمور الدين أو من أمور الدين فهذا ينبغي الله يطرق تردين أن الاشتغال اشتغالها من أمور الديني من يوم فيما تتحكم فيه مصلحة فلذا ما لا يعلو راحه البيت وحظا بالوقت سلامه للدار الانسان اذا اشتغل الشيء يترك فإن النصف في الشغل الجديد ترى كومار البيت او نصه فقاقه هنينه ورا الطابق ديوار وكبارس الرب إذا كان الشيء دائم ولا يعمل ولكني تباكي في فتاك فأخذت هذا إن أحبه على الرب كعلى كلامة المهرب به على أن الإنسان إذا لا عدد مع إباما عليه لا معنى معنا ذلك فعملي باطرف ما الى ما قد اتقدم سلم على رجل من بلد المدينه اطلب الاخيره تحوز منه يعني اساله على درجه من احب لا في تمام ما لا في الغربله اقوم مقامه بقلب الارض العزيز المتخشف يغضب من الله جل وعلا واعتقد كل عارف كادر واعتقد ان نار علو وهو يقول اتقوا الله واقول له وما وقت ما ينذل تظهره زين ماقول ترجع نصائحك وذوابه عثمان ابو عبد الله صلى الله عليه وسلم ما تزاكم الله خير يجزاكم الله خير يجزاكم الله خير واحسن الله اليكم ونسال الله ان يجعل هذا في عملكم فحسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون شيخنا سؤال يعني المتعلق بالفائده الاولى يعني لو مثلتم يعني عندنا سؤال تتعلق بالفائده الاولى طيب يعني لو مثلتم لنا يعني ترك الانسان مالا يعنيه في امور الدين يعني نريد الامثله على هذا حتى تتضح الامور لدينا على طور كل شيء ماليا يعني في امور الدنيا والدين نعم قد يكون الشيء انك انت من ال من الدين اصلا يظن بعض الناس اننا من الدين كذجه على ان يخبر الناس على انهم من الدين فعذا لا تعنيه شرعا ولا عقلان ولا خرفا فعندما تنظر بالنبري والاشتهاد به ينظر إليه بعض الناس الكاهنون به بأنه قرر بير الله عز وجل وهذا ليس بصحيح كل شيء لما رب عليه دليل من كتابه أو سنة ليس من الدين والاثم ما هو الشيء ده هذه الامور يعني الشيء اللي مثل تتعلق الانسان يعني لا ستتطلب عنايته في اهتمام الشيء فعل او تركها هذا هو معنى ايش بقوله لا الشيخ ان هذا الفائده تقول يعني تركهم على يعنيه في امور الدين يعني البدع نعم. نعم يعني تقصد معني في امور الدين التورط بعض الناس يعني هو هنا الكلام يعني عن البدع المرتده اللي كتدخل صال بالدين واعتقد بانها من الدين اي نعم حكي موضوع لا طالع من الانترنت هذا نعم هذا الامر ان هذا ما ليس منه ضروره ما عندي عمل ليس عليه امر ضروره هذا الحديث يعني معنى هذه الفائده نعم يا جزاكم الله خيرا شيخنا احسن الله اليكم جزاكم الله الله يحييكم llambazetullah. Elhamdullahu ala kulli hal. Qalbidata. Si ta? Si ishte kjo per Umurdin? Qalbidata. Shpikin tha njerëzit pa dhe mendojn se se janë për çështën e festave ose ka lidhje me fermasën jashtë. Edhe shpjegon hadith i tjetër këtu. Do bia se ishte që ta kuptojmë. Si ishte do bia? Do bia është që njeriu domethën të braktisë çështjet atje nuk interesojnë.